كذبا إله إلا الله وكذبا الشريكة محمد من ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشلمت السليما كفيرا أما أبعد ها هو في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى كتاب الجمائد مع الباب الرابع عشر باب تسجية الميت ومعنى تسجية الميت ستره وإحكام ستره وإحكام الغطاء وذلك بعد أن حسلت ملابسه لأن إبقاء الملابس على جسده مما قد يجند ويجعل شيء من التغير في بدنه من رائحة منتنى وكريهة فيسجل الميت أن يستغل ويحكم غطاءه يجعل طرف الثوء الغطاء تحت الأقص وكذلك من تحت الأرجل ويوضع الغطاء أطراف الغطاء تحت جوانبه لكي لا ينكشف فيضغل شيء من عورته المتغيرة وكل هذا إكراماً للميت إكراماً للميت هذا معنى التسجيل معنى إيه؟ تسجيل معنى التسجيل وهذا حتى يكفل حتى يغسل وكفل معنى؟ طال بابه تسجية الميت يعني استحباب تسجية الميت قالوا حدثنا زهير بن حافظ أبو خيثمة النسائج وحسين الحلواني حسين بن علي الحلويل وعبد بن حميد أبو محمد الكشة قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوبه وابن إبراهيم ابن سعب قال حدثنا أمن عن صالح عن ابن الشهاب صالح هو ابن كيسان وابن الشهاب والزهر أن أبا سلم عبد الرحمن وابن عوف أخبره أن عيشة أم الممين قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبر يعني ثوب له اعلام خطوط على بن يعنقول بال في لغتنا ثوب مقلم ثوب مخطط مخطط او مقلم هكذا ثوب حبر قالوا حدثنا اصحاب ابن ابراهيم وعبد ابن حميد متى عادونا بعبد ابن حميد الآن, الآن قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعان أبو بكر قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروح قال وحفظنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صحيح المسند قال أخبرنا أبو اليمان الحجب بن أفل باران قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء نفس الحديث السابق باب في تحسين كفا للميت والمراد إديان بكفا سابق هذا أمر كفيف سابق يعني نطيف نظيف خائف ليس المعنى تحسين الإسراف والتبذير إنما يلبس الميت مما كان يلبسه في الحياة لا من أحقر ولا من أفخر لا من أحقر ولا من أفخر الوسط باب بتحسين الكافة نيل الميت قال حدثنا هارون بن عبد الله والحمد حجاج بن الشاعر أو حجاج محمد المرقب بالشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جهاب ربنا عبد الله يحدد أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخاطب يوما فذكر رجع من أصحابه يعني قبض فكفل في كفن غير طائب يعني هي غير سابق في شيء من التقصير وقبر ليلة فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنا وعرفنا ما معنى حسنا كف فما هي الحكمة في كونه إنها أن يقبر الرجل بالله قالوا لأمرين الأمر الأول أنه في كونه يقبر بالليل يقل الناس الذين وصلون عليه ويشهدون الجنس يقلون إخلاف لو ما كان بالنهار فإن الناس يكثرون يتوفرون الأمر الثاني أنه لو دفن ليلا ربما يقع شأن من التقصير في اختيار الكفة اختيار الكفر ربما لا يحسنون تكفينه ولا يتقنون اختيار الكفر فيكون هذا بالنهار أولى إلا أن يضطر المرض إلى أن يقبر الجنازة بالليل فهو جائز في حال الحاجات والضرورة لكن الأولى أن يكون هذا بالنهار حيث يغصر الرجل الكفن الجيد لاخيه وعيسو يدخل المصلى وهتون من هنا او فاشفعونا ويشفعونا في هذا الميت ويشفعونا الجناس كم حديث قرانا وا بسم الله اللهم حديثايد صار ذم باب الاسراء بالجنازه ايش استحباب الاسراء بالجنازه مش معنى الإسراع يعمل هرولا والجانب والخبر لا هذا أمر الإسراع يتناول أمرين معنى يقول الإسراع أول حاجة في تجهيزه في تجهيزه في سلط ملابسه في تنسيله في تكفيره في إعداده وتجهيزه وضعه في النعش ثم إذا حمل على الأعناق ليس المراد بالإسراء الإسراء معنى الهرونة لا نتبطأ في السير ولا نسرق بمعنى نجري هذا أمر فلا لا يكون تبطأ بل يكون مشيا جادا وليس بالسعي الذي هو الخبب والهرونة وليس بالمشي المتموت لهذا ولا ذلك والناس يمشون المشاه يمشون أمامها وعلى جنبها ويمينها وشمالها وخلفها والراكبون يمشون خلفها والأصل أن الجنازة تحمل على العناق إلا أن تكون هناك مشقة ومسافة بعيدة إلى المطورة فتحمل على عرضة أو ما إلى قال باب الإسراء بالجنازة قالوا حتى تلعب بكر من أبي الشيبة وجائر بن حرب جميعا علي بن عيينه سفيان ابو محمد قال ابو بكر من ابو بكر ها ابو بكر انا أبو, ابو بكر ابو بكر ملهوش اي خليكم معانا يا طلاب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن نبي عليه الصلاة والسلام قال أسريعوا بالجنازة فإن تكن صالحة وخير لأن لو كانت تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فلو حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق فلو معمر فقالوا حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي قال حدثنا محمد بن أبي حفصة إلهما عن الزهري عن سعيد عن أبي غيرك عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أن في حديث معمر قال لا أعلم إلا رفع الحديث هذا أيضا من كلمات رفع الحديث كما هو مصطلح عليه بين المحدثين قالوا حدثني أبو الطاهر وحرمانة أولي يحيى وغارون بن سعيد بن قال هارون حددنا وقال الأخراني أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والأيلين عن ابن الشهاب وهو الزهري قال حدثني أبو أمامة ابن سعيد بن حلي عن أبيه ريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قال ربتموها إلى الخير أإن كانت من أهل التنعيم قربت إلى النعيم وإلى المسترح تستريح من نصب الدنيا وعنائها ولأوائها وفتن الدنيا وإن كان يعني من الخطأ أنه أحد يقول يعني أتمنى الموت عشان أستريح الله أعلم الله أعلم صحيح ما أحد يدري هذه من الأخطاء اللغضية التي يتناولها الناس وتعطونها هذه ليست حرام كلا طبعا حرام من الأخطاء حرام معالها أكوة؟ من الخطأ طبعا هذا نشع للجهل وإلا الإنسان لا يدعي كان نبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم وحيني ما كانت الوفاة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي هو كان دعاي النبي عليه الصلاة والسلام معالها؟ أما يقول اللهم أخذنا عشان أرتاح مش عارف الله ما عارفنا؟ الله أعلم هو أحد موت يبأحرأني هذا أيضاً من الجهل بسبب الجهل قال فإن كانت صالحة لك قربتمها إلى الخير الله أعلم من المقبول ومن المرضود الله أعلم من المنعم ومن المعظم الله أعلم وإن كانت غير ذلك كانت شرات تضعونه عن رقابكم طيب كم باباً قرأناه؟ كم يا الله محمد شكراً باب تسجيلة الميل باب تسجيلة الميل قام في تحسين الكفن الميت اختيار الكفن الجيد النظيف من غير لا احقر ولا اخفر معناه ولا اسراف ولا تبذير الكفن فان الحي اولى من الميت فان الم... الكفن يسلك يسلك يؤكل اكله ياكلوا الارض طيب ابواب الباب من بعد واحد صاحب الجنازه باه الاسراف الجنازه ها ايش ولا يخرب كل حالة سأل يجيب لي ابن أولابو أو لاي أو يجيب بلا إسراف ولا تبذير لا أحقر ولا أفخر الشيخ الحي أولى هتجيب له بمئة وخمسين مثلا نعم ثم هتجيب له من أبو وهو متوسط والخمسين ده تصدقه في ده بيكيب حالات غالية ويتبح تطعب عبور للنستار كويس الأربعة ده هي الأربعة والثلاثة دي كويس الحاجة الغالية اللي فيها مش كويس بارك الله فيك كم من محتاج؟ لو وقفر هذا لو وقفر اللي انت بتكون عليه له هيتزوج كم أعزب ويفتح كم بيت للنياتيم لي... ولا أرملة ولا كلا ولا كلا في المسلمون في حاجة إلى أن يرشدوا نفقاتهم الله هل كنا في بلاد الجزيرة أحيانا يتبعون انت بيها أحيانا يتبعون يأكلون منها كده الدباحة كما هي كم لأنا مكن أنا اللي راح منكم الإمارات يأرض يجبونك الدباحة براسك وانت ما استنهاش منها كده نشتاد والباقي زي ما هو يكفي عشر عوام بثور في القمانة هذا موجود يا أخوة والله ممكن ده فيه جمعية خصصت أنا أعرف جمعية في مصر هنا تخصصت في جمع الفضلات هذه وفتحت بها بيوت للفقراء والمساكين المساكين والمساكين والمساكين والمساكين في السعودية برضو كذلك في جمعيات اخوة متدينون قايمون على قلب الوصاق عطين على القمة ومتغفلاتهم ومتصب عليهم عندهم مثل هذه البطاية يروح يأخذوها ويعملوها في اكياس ووزعوها عالفين بقى رصدين فقراء ومساكين بدفاة الكبير ويمشون يوزعوها فالاسراف الله سيء يفسد الاسراف التبليل طبعا تمام كده خلاص وصلت وصلت متواضعه جدا بس كان الشباب فين لما تبني البيت ده زي ما انت عارفوا دايما بنبني الله ربنا على حل كريم جمال ما بننساش جمال ربنا يقدر طيب دايما لك ربنا يديك يا جمال ندعي لك من البيت اللي جنب الاستاذ ده ان شاء الله صحه الله طيب هو بجد طولت الاساس لا والله انت حاجه لسه ربنا ما يبقش ده رشدي اصله من ديمه ما تخنش ما تخنش يعني نعمله مش ربنا يستر يعني بس ربنا حمد غايم لو حاضر طيب ما يمتش اعمل بس ما يمتش طيب نرجع ثاني حديث ايه طيب خلصنا احنا خلصنا احنا بسرعه بالجنازه كله طب تعالوا بنا باب فضل الصلاه على الجنازه في قال حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى ابو الطاهر المصري وحرمله بن يحيى ايضا المصري وارون بن سعيد الايبي والله ابن لا قال ارون حدثنا وقال اخرنا اخبرنا ابن وهب الله قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ووزولي قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ما شاء الله قيراط والقيراط كجبل أحد ومن شهدها حتى تدفن فلو قيراطان قيلوا ما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أول فزاد الآخران قال ابن جهاب قال سلم بن عبد الله ابن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصره فلما بلغه حديث أبي بريرة قال لقد ضيعنا القراريطة كثيرة قال حدثنا وبكر بن أبي شايفة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن هافع وعبد ابن حميد عن عشق الرزاق قد عن معمر عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي بريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد على حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد ارا حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن ابي عن جد قال حدثني عاق ابن خالد عن ابن جهاد انه قال حدثني رجال على النبي ليله عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث معمر وقال من اتباع حتى تدفانا قال وحدثنا محمد بن حاكم قال حدثنا بهز وابن أسد العم قال حدثنا أهيب أهيب بن خالد قال حدثني سهيل وابن أبي صالح عن أبي أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن نبي عليه الصلاة والسلام قال من صل على جنازة ولم يتبعها فلو قيراة فإن تبعا فلو قراطان قلهم القراطان قال أصغرهما مثل أحد ماشاء الله أما الأكبر الله أعلم به شيء أعظم من هذا قال حدثني محمد بن حاد المعروف بالسميد قال حدثنا يحيى بن سعيد والخطار عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي مريق وسلمان الأشجعي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جلازة فله القراط ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيرا صال قال قلت بأبا هريرة وما القراط قال مفلوحه قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا جرير يعني ابن حاسم حدثنا نافع قيل ابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فلن قرأت من الأجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فمع ذا إلى عائشة فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر فقد فردنا في قراريط كثيرة فيه يا إخوة أن الإنسان على ما فاته من الخير لا وهذا يدل على صحة القلب أما القلب الميت القلب المريض لا يشعر بهذا يعني لو فات الإنسان من صلاة جماعة لا شك أنه يتحصر ويتندم ويتأسف ويأسى كيف فاته هذا الخير كثير 27 درجة 25 درجة لو فاتته صلاة الجماعة في الفجر لو فاتته صلاة الجماعة في العشاء أو ما إلى ذلك لو فاته صيام كذا وكذا من أيام لو فاته شيء من قيام الليل لو فاته شيء من أعمال البر والخير والمعروف شوف ابن عمر قال لقد فرطنا في قرار ريطة كثيرة تندما يقول هذا تندما وتأسفا على ما فاته نعم قال حدثني محمد بن عبد الله بن اميه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حي قال حدثني ابو صهب عن يزيد بن عبد الله بن قصي انه حدثه ان داود بن عامر ابن سعد بن ابو القاسم حدثه عن ابي أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصوره فقال أبا يا ابو عبد الله او يا عبد الله بن عمر انت تسمع ما يقول ابو هريره وضرعا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازه من بيتها وصلى عليها ثم تبعات حتى تودي فانا كان له من اجر كل قراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل احد فارسل ابن عمر خبابا الى عائشه يسالوها في ايه في جواز يعني تفضيل الاستخبار في من العلم وطلب الدليل وطلب ما يورث اليقين وغلب الظن في النفس معنى وبنا كذلك اخذ العلم بعلوم اخذ العلم بايه بعلوم وسمع بواسطه يريد يسمع ايضا بعلوم اخرى او يريد يسمع بواسطه اخرى تؤيد بواسطه الاولى كل هذا طلب اليقين في طلب مزيد اليقين والعلم معنا يا شيخ معتاز وظهر إلى رسال طيب يقول منها يقول يسألها عن قول أبي هرش ثم يرجع إليه فيقبره بما قالت ما شاء الله في زف زنف البشرة إلى الأخ وإنت لما ترجع تبشر أخاك بالشيء اللي يصطق قولهم هذا فيه سياقة البشرة إليه. في زنف البشرة إليه تبشره بالشيء طيب الذي يفرحه ويسره مش تمسكوا تجيب له أخبار أخبار مزعجة أخبار ربما تسئوا لا هاتفوا الخبر ليفرح ليسطور قال ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت وأخذ ابن عمر خبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول سريعا رجع لسر فقال قالت عائشة صدق أبو ريرة سبحان الله في التثبت في الأخبار تثبت في الأخبار والعقلية لأن هذا فيه نسبة شيء خضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تريد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على يقين أنه قال له قال فضرب ابن عمر بالحصل الذي كان في يدي الحل ثم قال لقد فراطنا في قراضيسة كثيرة ذكر ابن عمر قيل في ترجمة أنه اعتمر ألف مرة وأعتق ألف رقبة حتى سمي بالالفين الذي بيترجم انا سبحان الله ودمه الله علمه عن ابي فرطنا في قراريط كثيره لانه ايه ما كانش عنده خبر بالحديث ما عندوش علم بالحديث حديث جاه ومتاخر بسم الله الرحمن محمد بن بشار وفي ايضا تفاضل الصحابه في العلم واحد عنده علم اكثر من الاخر هذا فضل الله يقي من النساء احفظ الصحابه من الصحابه مطلقا هو ابو ايوب احفظه مطلقا انا امروضو كثيره هذا محمد بن بشار الملقب بايه بندار ها ببندار محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبه ابن, ابن الحجاج بن الورد العتكي ابو مصطاب قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبه الخير ابو مصطاب عندك يا عبد الله ها اركان الاسلام عبد الله ايوه ها كم خمسه تمام اركان الايمان كام سبعه تمام طب اركان الاحسان واحد خلاص نعي الثالث اركان الاسلام كام الاسلام خمسه اركان الايمان كام أركان احسان اركان الاحسان واحد بارك الله فيك خليك بس ركز معانا انا معاك قال عبد السلام محمد بن بشار نرجع تاني يا اخويا قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الأحوال قال حدثنا يا قال حدثني ايه قتاد لدعام السدوس يا أبو الخطاء عن سال بن أبي الجعب عن معدان بن أبي طلحة ليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنزة فله قراط فإن شهد فإن شهد فَلَوْ قِرَاطَانَ القِرَاطُ مِثْلُ عُحُدِينَ قال وحدثني ابن غشار من هو؟ بُنْدَر قال وحدثنا معاذ ابن الشام هذا معاذ ابن الشام بارك الله فيكم ابن الدستوى ابن أبي عبد الله قال وحدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال وحدثنا ابن أبي علي عن سعيد سعيد ابن أبي زيد بن سيد بن الجمهوري حدثنا ابن النبي علي عن سعيد لا اذكر قال ها روى زهير بن حرب قال حدثنا عفان الله عبد س... سعيد بن سيد ب سعيد وهشام انظروا من سعيد هذا انا من بعد من ذهن الناس قال لو زهير بن حرب قال حدثنا عفان هو مسلم الصفار قال حدثنا باب قل لهم عن قتالة بهذا الإسنادي مثله في حديث سعيدين والشام طيب وليس هذا سعيد بن المسائب انظروا لعله انظر غيره سوئ للنبي عليه الصلاة والسلام ولعله لعله يعني سعيد اللي هو سعيد بن من بارك الله سعيد بن أبي زميلة العربي الذي عن قتالة الله أعلم قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خراب وقال مثل أحدهم باب صلى عليه مئة شفعوا فيه قال حدثنا حسب العزم قال حدثنا ابن المبارك قال سلام ابن مطيع عن أيوم عن أبي القلابة عن عبد الله بن يزيم رضي عائشة عن عائشة عن نبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مين تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ما شاء الله وفيه أيضا بدل المئة قال فحددت به شعيب بن الحبحاء قال حدثني به آنس بن ملك عن نبي عليه الصلاة والسلام بابه من صل عليه أربعون شفعوا فيه قال حدثنا هارون بن معروف و بن سعيد الأيد هو بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال آخران حدثنا بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نامل عن قريب ضولة ابن عباس قال عبد الله ابن عباس أنه بات ابن له بقديق أو بعسفان فقال يا قريب انظر مجتمع لهم من حياس قال فخرجت فإذا ناس قد يجتمعوا لهم فأخبرتهم فقال تقولهم أربعون قال نعم قال أخرجوهم بينما تو الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فاقوم على جنازته اربع رجال لا يشركون بالله شيئا ان شاء الله عليكم الله وبركاته شفعهم الله في اذا في معنى حديث فيه وحديث فيه كم 4 4 الله عليه وسلم الإمام أحمد أقول البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز معنا حكوا جنازة يعني ابن تيمية رحمه الله يعني ربما حصلوا ألف ألف شخص نعم داخل المسجد وخارج المسجد وامتدت في الشوارع جنازة مهيبة جنازة شيخ الإسلام رحمه الله ويوم أن مات إمام أحمد كانت جنازة مهيبة يوم ان مات ابن الجوزي كانت جنازه مهيبه ويوم ان مات الامام ابن باز رحمه الله عليه كانت جنازه مهيبه يوم ان مات ابن عثيمين رحمه الله عليه جنازه مهيبه يوم ان مات شيخنا ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوجعي من هذا الشيخ الالباني لما جنازته كانت في عمان كانت جنازه مهيبه فعلا كان الامام احمد يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز بحق نعم يقول قال نعم قال اخرجه فاني سبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من راجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وفي روايه ابن معروف عن شريك بن النمر عن قريظ عن ابن عباس طب ممكن تذكرون لي انا الابواب على ويل الضوء بسم الله اول باب باب التسجيه يعني باب استحباب التسجيه وشرحنا كيفيه التسجيه معنى يا اخوان ليس مجرد ان تلقي عليه ثوبا كذا فقط لا تحكم الغطاء تحت راسه ومن تحت او من جانبيه معنى يا اخوان طيب أول شيء إخوه أنتم تعرفون أن الميت إذا مات يتغير تغير صورته أنفو هذا يمين يمين كذا شوف الإنسان فلوحي أنفو قائم فلا مات الإنسان أنفو يمين هكذا ملامحه ذاك العينان تشخصان إلى السماء فيستحب تغمضهما على طول معنى يغمضوا الإنسان برفقه ومعنى دسلة ملامسه فقائر حنابله يقولون يوضع على بطنه شيء ثقيل قطعه من الحديد لكي لا يندفن قطعه من الحديد مثقال فقل يوضع على بطنه لكي لا يندفن معنا وربما يتاخر ها وربما يتاخر في, في التكفين وما الى ذلك ويسجد التنسيه يغطي كل البدن يغطي الوجه كيف تحسين كفا الميت؟ بابا في التحسين يلا شيخ أحمد محمد شوكتهاب أخبرنا كيف تحسين كفا الميت؟ التحسين يكون في الإسبار يكون مسابيرا سابيرا الإطلاق بلا إسراء ولا تبليل لا يكون من أحقر ولا من أفخر مما يلبسوا في حياته طيب ويكون نظيفا يكون طاهرا يكون نقيا يبخر حتى كفا المره يبخر كفا المره يبخر بعديها اخواته هو بيجي جديد على طول بيدخله وببخره لحد السنه يبخر يجيب ويقيمه ومقدمنا نقول على ملائكه ومقدمنا على ابو قرمه طالع على حاجه تعمل جمره بخور كده بخور طبعا برش عليه ريحه بس ما فاضش يعني عاد اخدت برت يعني اه, آه. بخور وجمره بخور كده اهو يكون حلو ومشي كده على المخور جميله ممكن كده ممكن يعض نحط له ااا ها تمام اطر زيت في حاجه جميل كويس ها الباب اللي بعده باب الاثراء بالجنازه, باب بالجنازة. باب على الجنازه وتتابع باب, الجنازة باب, الجنازة باب الجنازة. ها بنتبعي. واتباعه ذكر انقراط القرابين يلا بسم الله اللي بعده بابها باب مصلي عليه بقى 100 فيه باب مصلي عليه 40 باب عليه مرصلي عليه فيه الباب 20 باب في من يثنى عليه خيرا او شرا من الموت ومن اثنى عليه خيرا وجب ومن اثنى عليه شرا وجب قالوا حدد لنا يا ابن بكر بن ابي شيف وجهر هاير ابن وعلي بن حجه الرابع كلهم علي بن علي ما شاء الله احاديث امام مسلم دنانير كانما يعدها عددا والله كده اهو يعدها عددا قال كلهم عن ابن علي بن علي والله عض ليح على حددها ابن علي ابراهيم ابن ايه إبراهيم بن اسماعيل, إسماعيل بن ابراهيم و اسماعيل ابن ابراهيم ابن مكساب ابن علي عبد العزيز ابن صهيب البناني عن انس ابن مالك ابو حمد الصحابي الجليل قال امروا بجنازتي فادني عليها خيرا اللهم اجعلنا من هؤلاء ومجعلنا وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأتني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت قال عمر فيد لك أبي وأمي مر بجنازة فأتني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأتني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخليكم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن اذنيتم عليه شر وجبت له النار شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في هلا حدثني ابو الربيع اه تفضل يعني الناس الموجوده هي ناس تخير او شر اهل العدل والعدل والصلاح اه واحد يكون ناس خاص ويذنى عليه بالصط مثلهم على الشهادة العبرة من؟ الأهل العدالة والصلاح والديانة والعقل والحكمة هذا العبرة العبرة. لا لا هو المصنوع هؤلاء هؤلاء كلامهم مولا عبرة في حاليس شبيب هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال واجبت واجبت ما هي الرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبت أخرى فقال واجبت واجبت فسألوا برضو عمر مخطر كم يسأل مو نفس الحديثة بس كذا ما خلش الناس اللي قالت أوه. يعني كان هذا للرسول اللي يعلم هذا ده وصحف الحديث او ادق وهذا الذي بين يدي الادق شيء قال حدثنا عبد الرفيع الزهرا قال حدثنا حماد يعرب بن زيد قال قال حدثني يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال اخبرنا جابر بن سليمان قال هو معاذ عن انس قال مر على النبي عليه الصلاه والسلام بجنازه فذكر بمعنى حديث ابن عبد العزيز عن انس غير أن حديث عبدالعزيز أتو باب ما جاء في المستريح ومصطرح منه مستريح الرجل المؤمن الرجل الصالح الرجل الطائع المستقيم الدين ومصطرح منه رجل فاجر البلاد تستلح منه العباد تستلح من الشجر تستلح منه الدواب تستلح منه قال حدث لي خذيبة بن سعيد أبو غرجاء عن ملك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجر. فيما قرع عليه عن محمد بن عمر بن حالحالة عن معدى ابن كعب ابن مالك عن أبي قتاد بن ربع أبو قتاد بن ربعي والحارث بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وقال مستريح ومصطلح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المصرح منه ها بيقول لي بتناسه عليه فكاني معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام الجنازه هذه اما يكون من هذا الصنف واما تكون هذا الصن اما تكون من الصنف المستريح واما تكون من الصنف الاخر معنى هذا معنى كان هذا معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام والله اعلم قال عبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الساجر يستريح من البلاء العباده شوف العباده شوف لما كده يموت واحد بلطجي بين الناس كان وريهم امر صح ولا لا العباده مش تريحهم ولا مش البلاد البلاد دي يقول لك مسكوا خط الصعيد مسكوا مش عارف ايه مسكوا مش عارف الناس دي شبه بس بقى استاهل ما يعملوا كده اللي يومات تمام 4 على 1 امبارح كان كاد النسوان بالصغره قاسم فبقول عبد منهم اخذ من وهران المنوفيه ولا اسمها بينها منوفيه بات اللي رجله دي فاصل بين سنه حكم عليه والله على هو من لو عايز مسكنه باخ ضابط اللي بين سنه على الصوره لما شال امبارح واخر مسكوه نقوله ان شاء الله جات انتوا زيكم فقال صلى الله عليه وسلم والعبد الفادر يستريح منه إيه؟ العباد شفوح والبلاد والشجر والدورة. حتى الدوار حتى الدوار إن كان مره المر والشجر حتى الشجر لما مات فرعون وغرق قال الله عز وجل فمن مكت عليهم السماء والأرض السماء ما تبكي لكن تبكي السماء والأرض إذا مات المؤمن قال وحدثنا محمد بن المتن قال حدثنا ياها بن سعيد القطال حقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخضرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هن عن محمد بن عبد عن ابن لكعب ابن... بن ماد عن أبي قتال عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ياها بن سعيد يستريح من أذى الدنيا المؤمن يعني. ونصبها إلى أهد رحمة الله ومجعلنا من المؤمنون اسمها ذكرى عن ابن الكعب ما قالت شو اسمه اين لما تجمع روايات الطرق تحصرها معين باب في التكبير عن جنازة الحدث يا حبي يحيى قال قررت على مالك ها؟ باب العرض هذا عن ابن الشهاد عن سعيد المسيب عن ابي وريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه رضي الله عنه وعليه السلام وخرج بهم إلى المصلة يعني مصلة إيه؟ الجنازة كان وراء المسجد النبوي كده مصلة للجنازة يصرون عليه الجنازة في الجنازة لهو في المقبرة وله داخل المسجد وإن كان يجوز للصلي على الجنازة داخل المسجد لكن الأحسن يجعل للجنازة مصلة خارج المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومش المقصود مصلّى العيد مصلة العيد ده اخر مصلّى اخر بعيد من المسجد النابرو إنما كان مصلّى الجنازة وراء المسجد خارج المسجد وراء في ضاغ المسجد فخرج بإجمال المصلّى وكبر أربعة تكبيرات طيب إلا لا سجود ولا اهب ولا ركوع يعني في مثل بعض الناس قالوا تعال صلّى على رجلها فقام صلى الله بارك عكم سجود وركوع فلما السلم قالوا يا أستاذ أنت صلت سجود ده قال ذنوبه كثيرة قال ليه خلصت تنفعه عدم من عدمه من الجاهل والغروب معه أنا ببارك تكبيرات لا, لا ولا هكذا قالوا حدث العبد الملك ابن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير أو أطير ابن خارج عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيح وأبي سلم ابن عبد الرحمن أنه ما حدثان عن أبي وريرة أنه قال نعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسية صاحب الحبش وفيه يعني صلاة مشروعية صلاة الغائب لكن على من لم يصلي الناس عليه في بلده فإن صلى الناس عليه في بلده وكان فيها إسلام وفيها مسلمون فلا تشرع صلاة الغائب عليه هذا هو قول الصحيح معناه إخوة إنما نصلي صلاة الغيب إذا عدم من هناك يصلمون عليه من المسلمين مات في بلاد كفار وعدم من المسلمين هناك من يصلي عليه فنصلي عليه حيث نحن صلاة الغيب أما الصلاة الغيب التي نفعلها كذا في كل وقت وفي كل حين وعلى كل شخص هذا ليس بالصلاة كم يعني أخو كنا مرة في المعتقل طب في شيء كذا صاير والله فايده من واحد جاب خبر الشيخ ابو اساطمان الحوينه ماشي طب انتوا ما كنتم منين يجوا الاخبار اخبار مره صحيح عمره دي بصحيحه كده صفوا وصلوا صلاه الغرب اقول شيء صلاه الغرب انها تصلى ان حيث عدم رجل مسلم يصلي على الميت هذا هذه مساله مساله ثانيه هم صلوا وبعد ساعتان وثاني يوم قالوا الرجل في السحي قالوا لله رب العالمين ده الكلام ده سنة 2002 لان بحكي لكم يعني كم من كم من, من, من, من, من, من سنين طيب قال الحمد لله مش كل يوم بقى نموت لنا واحد كده فأي خبر الشيخ الألباني برضه دفنوا أربع مرات أربع مرات يجيبوا كده من أكبار جرائع او قبر الشيخ العلبان هو لسه حي في عمال ايام ما كان حي اربع مرات كل شوقه ده مات, مات كمان سنتين كمان سنة مات مات مات ان شاء الكلام فين بغي ايه يتثبت في الاخبار ايه الشيخ وديك من فعل اذن خزين اذن مكا الله اتقبل الله ان شاء الله بوريرة قال أنه قال نعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشين صاحب الحمش في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم قال ابن شهاب وحددني سعيد بن سيد النبا وريرة وحدده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى بهم بالمصلى فصلى وكبر عليه أربعة تكبه قال وحددني عمر وحسن حلوان وعبد بن قالوا حدثنا أقوب وابن إبراهي بن سعب قال حدثني أبي عن صالح وابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا قالوا حدثنا أباقل بن أبي الشاير حدثنا عزيد بن غارون عن سليم بن حيان قالوا حدثنا سعيد بن ميناء عن جامر بن عبد الله أبو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاسي وهذا اسم النجاسي أصحمة فكبر عليه أربعة قال حدثنا محمد بن حاكم قال حدثنا يحر بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقام فأمنا وصلى عليه قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبيب ما اسمه ابن الزبايب محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي تمام عن جابر بن حدثني يحيى بن أيوب حدثني ابن عبد الله قال وحددني يحيى ابن عيوب والله قاله قال احددني ابن علية ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن عبد من العيوب قال حددني عن ابن الزبايب عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قل ماتا فقوموا فصلوا علينا قال فقمنا فصفنا صفين قالوا حدثنا زوير بن حض وعلي بن حج قالوا حدثنا إسماعيل أو إسماعيل بن إبراهيم إبن علي قالوا حدثنا يا حبنا أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي القدام عن أبي عن أمران ابن حصير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخل لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه عن النجاشية وفي رواة زهير إن أخاكم باب الصلاة على القبر يعني مشروعية الصلاة على القبر وفيه الميل حديث العهد بداخل من يصلي عليه قبل أن يدفل فيجوز أن يصلي عليه إذا وضع في القبر معنا إذا كان حديث عهد بلتن قال حدثنا حسن بن ربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير الحمد لله قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما جهنا عليه أربعا قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال انتقى عبد الله بن هذا لفظ حديث حسن حسن بن ربيع وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رقب شوفه الشيطة محمد رقب يعني ايه عديد عهد الدفع بس فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعه قلت لعامر من حدثك قال من شهده ابن عباس عبد الله ابن عباس قال وحدثنا يحية ابن يحية قال اخبرناه شيء ابن بشير السلة قال وحدثنا حسن ابن الربيع وأبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد عبدالوحيد ابن السياد قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال اخبرنا جريب قال وحدثنا محمد ابن حات قال وحدثنا وكيحي قال وحدثنا سكيار قال وحدثنا عبيد الله ابن معار قال وحدثنا أبي قال وحدثنا محمد ابن بثنة قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتك كل هؤلاء عن الشيبانية عن الشعبية عن ابن عباس عن نبي عليه الصلاة والسلام بمثله وليس في حديث أحد منهم أن نبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربعة قال وحدثنا إصحاك بن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال جميعا عن وهبي بن الجريب عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قالوا حدثني أبو غسان محمد بن عمر الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريس قال حدثنا إرهيم بن طهمان عن أبي حصين كلا عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة عن قبري نحو حديث الشيباني ليس في حديث مكبر أربع قالوا حدثنا إرهيم بن محمد بن عرعب طبعا يا إخوة أو قطعا لو صلى على القبر اخوه يستقبل القبلة لا يستقبل القبر معناه يستقبل القبلة من ساعتين واحد مره بس من فتره طويله نعم على القبر بينفع عشان اذا كان المسجد موجود في يعني المقصود ان صلي على الجنازه داخل القبر اصل الجنازه نعم اصل بينهي عن المقابر اذ القبر يعني زي ده حطناه القبر انما واحد اه انا ما عليه وقد دفنوه وليس دفنوا الوقت يجوز ان نصلي عليه جنازه في القبر انما الصلاه عن الصلاه في المقابر منهي عنها طيب يقول صلى طيب نرجع ثاني او ليقرا بارك الله فيكم اللي بعده قال محدثنا ابراهيم بن محمد بن العرباره السامي قال حدثنا غنده قال حدثنا شعبه عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن انس ثابت ماني اخو ابن محمد عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قبر يعني بعد ان دفنا وكان وكان خاضرا يعني كان لسه حديث عادي بدري قال وحدثني أبو اللبيع الزغلان وأبو كامل خضير بن حسين الجحدري واللبيع لأبي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد أبو اسمعين جهضمي عن ثابت والبناني أبو محمد عن أبي رابع عن أبي هريرة أنبارة السوداء كانت تقوم المسجدة أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه فقالوا ما قال أفلا كنتم آذنتموني سبحان الله كانت تقوم المسجد النبي عليه الصلاه والسلام رفع شأنها ورفع قدرها ورفع مكانتها دي احنا لو معنى واحد بيكون من مسجد القوم يحتقروا الناس دي يعني ماذا ولم يعلموا النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابلا كنتم اذا قال وكانهم صغروا امره ما في واحد كبير من كبار القوم هنقعد نتصل بكبار الناس هو لا انما يا واحد فقير ماهوش مشهور ماهوش معروف ادينه خما م대한 تعليم كبير قال افر كنتم ادم تموني خاف كانهم صدروا ايه أو امره او فقال دلوني على قبر شوف النبي عليه الصلاه فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلم على اهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم قالوا حدثنا أبو بكر ابن عمي شيبة ومحمد ابن المثال وابن بشار قالوا حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعب عبو بكر وقال أبو بكر عن شعبة عن عمر بن مرم الجمليان المراد عن عبد الرحمن بن عمي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه يكبر على جنازة خمسة يجوز خمسة ويجوز سبعة معنا ويسلم يجوز يسلم بالله على اليمين ويسلم على اليمين إذن ممكن أربعة وممكن خمسة ويجوز, ستة ويجوز سبعة تكبيرات فسألتو فقال كان رسول الله المشهور قول الجماهير أربعة تكبيرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ناقف عند باب القيام من الجنازة بطول الحديث والأقوال والمدهب فيه فإن شاء الله نأخذ شيئا بعد شيء في المقبل بإبن الله مع صحيح لإمام مستد غدا إن شاء الله بينما اللي بن هنا بإبن الله درسنا في كتاب ماذا؟ مقدمة ابن أبي زيد القير رحمه الله تعالى صباح ان شاء الله درسنا مسجد مكه عبد الله عليه جامع بالعيمه ايه وفضله وموضوعه كده مروحلك صلى الله عليه لله انت صوتك ده